لآل ا و لا. س و ع ه ا ل ن ا ب ل م ي ل ل ه يرد ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ك ي و م ي ومن الوحش الاول Thank、yeah. وَالَّذِي كَانُوا ي ع موسوعه ل ن ذَلِكَ ج النابلسي آتَاهُ للعلوم ا ل ا س ل ا ِ ي ََ ك ف ر ه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أَلَّا <ألنى> الَّذِينِ ََ م و س و ع َ ا ل َّ ذ ِ ي ن ََ ك ف ُ و ا ر َ ب ل َّ ذ ِ ي ن َِ للعلوم ََ ا ن مِنَ ْ ج الاسلاميه ْ you う